ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعْدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ قصوم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم ومن أحسن قولا من ما دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إذا فعل التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولد حمين وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلق. لا إله إلا ذو حظ عظيم وإنما ينذرك من الشياطين نذر فاستعد بالله إنه هو السميع العليم